يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر طوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أسرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا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 أم لم تنذرهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وقشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واتارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اجل اهل محسن إِزْ أَْسَلنَّ إِلَيْهِ مُثْنَيْينِ فَكَذَّبُهُ مَا فَعَزَّذْنَا بِثَالِف فَعَزَّذْنَا بِثَالِثِ فَقَاُوا إِا إِلَيْكُم مُثَنُون وَالُمَا أَْثُم بِالنَّابَشَعرُم مِثْللُناَ وَمَا انزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قُلْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنجهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن قِرُتمَ الْآنَ تُمْ طَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلُقُ نَجْرًا وَهُمْ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا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 قال يا ليس قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المصرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جنج من السماء من جرود من السماء وما كنا مدلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم وَمَا شَاءُ لِإِلَٰهٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَنَّهْلَتِنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَمْ نُوهُمْ إِلَيْهِ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لدينا وَآيَكَُّهُمُ الأَرضُ الْمَيتَةُ أَحيِينَا مَا وَفَْجمَاأَخْشينَا غ وَأَفْجنَا مِنهَا حَبَّ فَمِنْهُ يَأْقنون وَجَعََّ فِهَا جََّاتَِّ خِيلِ وفجرنا فيها من العيون ليأصلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي قلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض مما تنبت ذُو الْأَرْبَوَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ لَنَسْلُخَ مِنْهُمُ النَّارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ والقمر قذرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابقنها وكل في فلك يسبحون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 إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُطْعِمُوا مَنْ لَوْ يشاء فنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينفعون صيحة واحدة تأخذهم, تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجزاء إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وطلق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون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 هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكعون لهم فيها فاتهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون أَلَنْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا طِرَاقٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَأَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ أَفَلَوْلَا هُلُمَّ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نقدم على اقوابهم وتكلمنا ايديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكذبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فَمَن نَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَتَنَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ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 عاملت ايبينا انعاما مما عاملت ايبينا انعاما فهم لها مالكون ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب فَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إن نعلن ما يسرون وما يعرنون اولم ير الانسان ان خلقناه من نطفه اننا خلقناه من نطفه فزاده وخطيم مبين وَبَرَ بَيْنَا مَا تَلَوْا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَعَلَنَا إِن يُحْيِي الْعِرَامَ وَغَيْرَ مَيْتٍ قُلْ يُحْيِيهِ الَّذِي أَنشَأَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توخدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بَلهُ وَلُ خََّاقُعَم إِ مَا أَمْرهُ إِذَا أَرادَ شيءَيْئًاأَ أن يَق إِماَا أَمّهُ إذَا أرادَ لَهُ ق فَيَكُون تصبحان الذي بدم نفوت كل شيء و لنه